ولا خافت من هو ابليس وما جنسه ليس سواء من الملائكه ولا يخالف عنه الجن ما الدليل انه من الجن <تصفيق> هذا دليل فقط بنقول عز وجل قال في الايه قلنا الملائكه تسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس استثناء وين استثناء هذا استثناء هذا اخذ يقولوا شربت الخيل الا الحمام هل الحمار ده من جمله الخيل ولا مختلف عنهم يبقى يبقى هذا هذا مختلف عنهم. يبقى الدليل العلماء قالوا بانه استثناء منقطع الدليل ان ابليس ليس من الجن ان المولى النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الله خلق الملائكه من نور وخلق الجن من مارد من نار وطبيعه النور تختلف عن طبيعه الايه عن طبيعه النار طيب هذا يا إخوة شمله الأمر بالسجود أم لا؟ شمله الأمر بالسجود؟ نعم شمله الأمر بالسجود. لماذا؟ ما الدليل أن الأمر بالسجود؟ المرة ترى كدر عتبا. ما منعها أن تسجد بمدلل أن الأمر كان للملائكة وإبليس أيضاً شمله هذا, هذا الأمر. ثم يقول نفس الطرس الماضي يجب أن نأخذ قاعدة مهمة وهي أن أول من قارسه هو إبليس. فما عبده الشمس والقمر الا بالمقاييس فكل من قدم كلامه القولض على, على كلام ربه فإيمانه إبليس هو الواحد استخدم عقله في معارضه للنص كان إبليس وقلنا الملائكه تسجد لآدم هل السجود لآدم لا يحتمل الا معنى واحد أن يسجدوا لآدم ماذا قال إبليس انا خائف مين بتفضل دلوقتي انا فاضل ولا بجوز الفاضل ان يسجد للمفضول فلذلك رفض ان يسجد بعد كده يخلنا كلمة الدرس الثالث تكلمنا عن قصة السجود لآدم عليه السلام قلنا لماذا امتنع إبليس عن السجود لآدم عليه السلام حسد لما حسد لماذا امتنع عمده؟ حسد وحق حسد لذلك كنا أول زنب عصي المورة أولا قتل في السماء وليه؟ هو الحسد وأول في الأرض وقع الحسد برضه لأن قبل ما قتل أخاه إلا لأنه حسن لهد ولذلك قلنا إياك والحسد لابد أن تتينى بالحسد هذا قلنا مرة نسأل الله أن يعافل جميعا مين لأن الحسد ده حمل إبليس لذلك لما رأى آدم عليه السلام خلق الله بيده نفق فيه من روحه أسجد له الملائكة أسكنه الجنة كل ده حمله أن يعقد على آدم عليه السلام فالحسد حمله إلى, إلى العجب والعجب حمله إلى الكبر والكبر حمله أن يرفض أمر ربي عز وجل فهذا التسلسل هذا بأمر طيب إذا أنا سؤال ما هو تعريف الحسد وما الفرق بين الحسد والحاسد فرق بين الحسد والحاسد ماشي المنى زوال النعمة الحسد تمني زوال النعمة عن الغير ما أنا أحسدك؟ إذا أتمنى ليه؟ تزود معها عربية أصحى الصبح ما أبلها معك ماله شفك يبتشهد يصحى شفك مريض يبال يتمني زوان طب الحاسد الحسد يكون بعيده الحسد يكون بعيده الحسد يكون من قلبه. ولا يحسد بعيده إلا إذا امتلأ قلبه بالحسد يكون عيده إلا إذا امتلأ قلبه بالحسد وذلك قلنا أن الحسد أخوة العلماء لا يدون ما الذي يحبث واحد يشوف واحد إيه بصيره، تهي فرنة طبي سألت اللي حصل؟ فعرفت بصر السلوبي إيه وذلك رسول قال لو كان شيء يسبق للقدر لسابقته العين وقال العين حق حسن دهيه وذلك ومن شر لحاسد إذا حاسد ولابد يفعل الإنسان، وذلك كنا ربعا في قصص كثيرة يعني كان راح الناس يقول في الشارع ويقول لي نوعها كلها احنا النهارده اسلوب اللحم على فراخ ولا سمك اي حاجه معديه بص عليه اي واحد معدي جامد بص مثلا حاجه بصص له هات السكينه ونذبه اهو لذلك ما ما اعلم ما الذي يحدث ايه اللي بيحصل قلنا ان مردويه قال له ان رجل اشتهر بهذا وجب عليه او على السلطان ان يجعل له عطاء من بيت مال المسلمين واعده بيت في البيت ما بده من خط ال جنيه وخليك في البيت ما قدر شر شر مستطير على الامه كل عاده شفت الكبار اصلا لحالها 2000 وهي شوف البيت و3 متر وهي قلت لي طبعا اعمل فهذا اخوه ابو سبحان الله ذلك اخوه رسول قد اذا راء احدكم من اخيه شيء ماذا افعل قول صلاه النبي زي ما احنا بنعرف الرسول قال فليبرك علي بارك الله ولاته خلاص لك فليبرك على تدعو له بورك الزراء أحدكم من أخيه معدو فليبرك إيه؟ فليبدك طيب بعد كدو أخذناك للدرس السابع إن الدخول إلى الجنة ما المعني بالجنة التي أمر الله عز وجل لآدم وزوجه أن يسكن فيها؟ هل هي الجنة؟ ولا قطعة من الأرض؟ ولا حديقة ومستان؟ ما الدليل؟ إنها هل هي الجنة للخلد ولا غيرها؟ نعم جنة الفود. ما الدليل انها جنة الفود. الجنة اذا اطلقت الجنة. الجنة يا أخوة اذا اطلقت. خلاص? يرادوا بها جنة الفود. لكن لما يقول فلولا اذ دخلتك جنتك. وردت الجنة هي بيها. جنة. عارفة. مش عارفة في الجنة ارتاعت منك. يعني مجلناتك بعد ايه? هذا منك. خلاص? خي. الامر الثاني اخوة. عالج الشفاعه بماهقه لادم عليه السلام انت ابونا اخرجتنا خلاص الا ايش ندخل الجنه خلاص ندخل ندخل الجنة. هل اخرجكم من الجنه الا خطيئه ابيكم وانا اخرج من الا خطيئه دي اللي دال الجنه اللي نخرج منها جنك الخند خد بقى جنك دريقك أيضاً يا إخوة دي في الله محجك آدم لموسى على مساء يا سيد موسى أقول لسيدنا آدم أنت أبونا لماذا خيبتنا وأخرجتنا وذكريتك من الجنة؟ طب وراء حديقة كموكو يلوموه؟ على هذا؟ يبال مراد يخضر هذه الجنة ليه؟ هذه الجنة نحن طيب ما هي المقومات التي جعلها نروم عز وجلل لآدم عندما أسكنه الجنة؟ ابن أسكنه الجنة وجعله مقومات المعيشة في حالكم ما هي في الجنة؟ لك الا تذع فيها ولا تعط انك لا تظمئ فيها ولا تضح لذلك قالوا انك الا تذع فيها ولا تعط تدل في ان تدلوا فعل ايه على ذل الباطل وذل الايه وذل الظاهر الا تجور ذل الايه الباطل ولا تعط ذل الظاهر فيها اشتاعش ولا تبحى إلا تمسك الشمس في الإنسان هرسل؟ ولا إيه؟ هذه الأمور إليه؟ الأربعة أرهدت الشيخ لو آدم ما أسمعتي كان إبليس كان هيدوي يعني هيدوي بعد الدرس هتكبر ليه أعني؟ وأن كان بس أب هو أبس بعد الدرس بعد الدرس؟ هذا أم مقدره ربك عزيزي ناشي ما المقصود بقوله ولا تقرب هذه الشجرة؟ المقصود هو ولا تقرب يا إخوة؟ ألا تقرب إنه من الشجرة ولا تقرب ولا تأكل من هذه الشجرة ده معنى ولا تقرب طيب ما هو إخوة؟ لماذا النور قال آدم ولا تقرب ولم يقول ولا تأكل؟ ولا تقرب تعافع أبداً فلن أقول أبن سافيتك قاعدة مهمة جدا بقاعدة الدين أنا وهي قاعدة سل الضرائع أن المولى عز وجل إذا حرم علينا شيء حرم الأسباب التي تؤدي إليه يبقى ربنا لم يحرم الزنا هل قال لك ولا تزني ولا تقرب الزنا ولا تقرب ليه كل الأمر يؤدي إلى زن ربنا حرام المصافحة حرام الخروة حرام كل هذا يا أخو حرام لماذا؟ أن هذا يفدي إلى أمر الى امر اعظم موازنه لذلك المولى تبارك وتعالى حرم ما دي ايه حرم ما دي الاسباب الا محرم هذه الاسباب ده كان منعاه من امر انا ماشي بالسبب هذا ومش عارف بص انا في الصفحه دي فتحتج والله ما تشوف الباب بذات اذا حرمش حرم الاسباب ما الدليل الاخر على قيسد الزرائع إحنا ان احنا زي ما في كتابه لا من المواقعين جاب 99 دليل على مبصق الزرائع الوكتفينت بهذه الأدلة. تيمونا بأسماء الله الحزنة. وإلا فالأدلة أكثر من أن ما الأدلة على الوابسطة الزرائع? وأن يوفر المرة تباركوا تعالى نهى المرة أقر ولا يضربن بأرجلهن. ليعلم ما يخفين من زينتهن. قد رب رجلها ليه؟ يعني, يعني تحدث مفتادة أعظم. لمن يسمع الصوت ماذا يفعل؟ فينظر إلى هذه المرة. إن المولى تبارك وتعالى شرع لنا الاستئداء لماذا؟ سدى للزريع ما تبقى تكون إنت في بيتك متخفف ولا معجوش تبقى صديقك يا رأى وانظر يعني لا تحب أن يراك علينا إذن شرع لنا الاستئداء الرسول رفض أن يقتل عبد الله بن بي بي سنوه لماذا؟ المنافقون ربنا فضحوا في القرآن سدى للزريع حتى لا يقال إن محمداً يخلو أصحاب إذنك يا إخوة لو شوف كده النبي قتل عبدالله ابن أبيه بإذن الزراس المنافقين يقتره لكن يا إخوة سدى ده واحد أول النبي قتل شوفه قتل واحد ولا اثنين عمد وصل آخر ده قتل نصف إيه؟ نصف أصحابك يبه هل يا إخوة قلت قاعدة ده سدني سد الزراس كثير طب بعد كده يا إخوة كان الدرس الثامن مداخل الشيطان على آل وإنه وقالنا لماذا أمهر الله عز وجل لإبليس إليه ربنا قال إبليس قال فأضر لي يا رب عزيز وقال فإنك من المنظرين لماذا أمها له طبعا عزيزي؟ التحقيق يا هو في أول هو الاختبار والابتلاء ربنا عزيز تعلم أنت من الصادق من الكابت هذا الاختبار والابتلاء ربنا أنظره لماذا؟ لإختبار اللون عزيزي للعبادة طيب أيضا إخوذ في الله إبليس علمنا أنه أراد أن يحقّر من قدر آدم عليه السلام ويزا يشكينه حتى في الخطاق قال أرأيتك هذا في هذا الذي كرمت علينا لإن أخرتني إلى يوم قيامتي لا تنكمل ذرنيته إلا قليلاً الشيء الإنسان المحروق له لربنا فضّله على إبنس فضعه بيته عجب وده تعطير الله سوف ترى ماذا يستطيع حلاص؟ أبعده عن الشرع خاص وعن الدين ويبقى أمر ربنا في جانب وهو في جانب ايه؟ هو في جانب الاخر وهذا ما يفعله بأيه الشيطان وهذا الإنسان يصطب ويأف وقف يد مع عدوه هذا وقع ايه؟ سأل لابد أن طيب قلنا يا عز وجل أثبت لإبليس سلطان حلاص؟ ونفع عنه سلطان وقال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وقال كبث له وقال إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم كيه مسلم خلاص؟ ما السلطان المثبت والسلطان المنفي؟ إبعا السلطان المنفي سلطان الحجة والبيان يعني إبليس لن يكون له أمامك حجة قوية لأجل أن تفعل المعاصر. مش تبقى عندك حجة قوية دولة، عشان الله أنت نزلت، عشان خاطر يعني كذا وكذا والأمر، يعني ما في حجة. طب دعا شربت الخمر وشربت بنجو وعشش وعشان الحجة كده وكده، ما في حجة إبليس على بلئات، إنما غايت ما يفعله يا إخوة سلطين المثبت هو بعض التزيين والإغواء بعض التزيين إلا أن وما كان لي عليكم منذ تربول عن نفس جيد إلا أن دعوتكم فاستجبتم ليكم بس أنا شوارتين تعملت إيه؟ أنت استجبت لي هذا السلخان الذي أعطاه الله عزيزي الإبليس ما هو؟ هو سلطان إيه؟ الوسوسة والإغواء لكن ليس سلطان الحج والبياء ما معه خلنا حج لذلك الباطل لا تجد معه حد صاحب الباب لا تجد معه حد طيب انا بالله كيف اوصى الله كيف اوصى الشيطان لادم واخره من الجنه كيف اوصى الشيطان لادم واخره من الجنه سوسه ازاي قال له ع الفكره دي خد طبعا قلنا بعض الكلام يفرق لا يصح في هذا الامر بعض جمهورنا كان هو طبعا حاب يدخل في احد الحيوانات تدخل الجنة فعدت حي على فرنة فيه يدخل وأنه لا أعمل مع أخي إلا أن طبعاً أنا هي التي وافقت فأدخلت وطبعاً فأتلت لها الهيئة وكانت محترمة وقال ربنا هي مسخة فلا تتمشي على بطنة هذا كلام لا يقبل هذا لا يقبل وصوص له الزال أنا لا ندري قال له وصوص خارج الجنة لكن هالمعنى دليل من وصوص الزال دخل الزال وكيف وصو... واسوه السلام؟ إزاي أخواننا ربنا أقول منها ويدخل في الحياة كيف يمكن أن يكون يعرف عن أفلاق إذا تعملها هنا تستخدمها في عربية يجب أفلاقهم يتفضل عربية هستدخل مثل... السيدي مثلا لحالة الدهوة ده أداة الدنيا ده ده واحد كاملة ببير أقصص كده أفلاق لكن هذا فأنا لا يأخذ بال يبقى الدريب ما نعلم كيف واسوه السلام؟ لكن الذي نعتقد يقينه أنه واسوه السلام ما المادة التي استخدمها إبليس مع آدم؟ ما المادة التي استخدمها إبليس مع آدم؟ ما تستخدم؟ قال هل أدلوك على شجرة الخندة؟ وقمت الله يبدي في الدنيا؟ في الجنة ولا, ولا تترم من هذا النوع؟ هذه المادة التي استخدمها مع آدم طيب. كيف علم إبليس أن آدم محب البقاء في الجنة؟ ولا يحب المامك. ما أعلموا يا أخواني عرف إزاي؟ إنه ده جوف. لا إن المولى عزباني أخواني إن المولى تبارك أعطى لإبليس القدرة وده من الأمور التي أعطاها المولى تبارك وتعالى أسلاح التي أعطاها يا دمسي. أنه يشامل نفسي البشرين. يعني غاية معنى هو إبليس يقولن إيه؟ إن هو يعرف نفسك ها؟ أنت متحب إيه؟ فمثلاً فلان دهما دخلوا من النساء يدخل لك الباب الانتاء ده نفسه بتحب الماء بتخلص لهم الماء ده بيحب المنصب والجه والكرسي تقولوا لنا هذا الباب ده طبعاً بيحب الدنيا هادف ولا قدروا يطالب العلم والعايز حاجة خالصة تقولوا لهم باب الرياء هو يشامل نفس البشري لذلك انت أضرى بنفسك وانت عارف ان المال هو دونه لك في حلك عليك ان تتفقد في الحق تعرف الموقف الصبر اللي عنده صبرتك النساء وتعلم هذا الامر ولا بده اخوي الانسان يراعي هذا الامر جيده هذه هي مطالب داخل الشغل بالانسان ولذلك عندما شم النفس البشريه وعرف ان المدخل بتاع البيت لا يخين هذا الامر خاص بالخضره يعني تجد ضربة في مقدة. طيب. الآن يا اخوتي في ما هي طريقة عرض إبليس للمعصية. ما هي طريقة عرض إبليس للمعصية. بص يا اخوانك. هو المرة, المرة بتاع اذكرنا عن هذا العمر عشان تعرف انت طبيعي إبليس. دخل لك ازال هو بيعرف النفس البشرية نفسك انت ايه? يخالط النفس البشرية وعرف نفسك بتحبيه. فيدخل لك من باب اللي انت ايه? الذي تهواه نفسه. طيب ايه طريقة العرض؟ طريقة العرض بيعود لك ازاي؟ كيف يعرض الشيطان؟ يأتيك في صورة الناصح. خلاص؟ وما دفعك؟ يستخدم الشبه في هذا الامر؟ يعني ما دفع مع عليه السلام؟ هل ادركك على شجرة الخلق وملك الله يبلغك؟ وقاسمهما. ده شوف يقولنه بالله كاذبان فعل أمر ما سبقه إليه أحد. يعني بالله ذلك. إني لكما لمن الناصحين. جملة الناصحين. إبليس ها من جملة الناصحين. وهذا هو نفس الأسلوب الذي يستخدمه الشيطان. ويستخدمه أيضا الشياطين الإنس نفس المدخل. دي أنا ناصح له. دي العزمة صحتك. يعني خليك بدل ما انت تتعع في الفقر اللي انت فيه ده خليك ها أتعب على الدنيا كده وتتطلع ها وتشوف نفسك وتشوف عالك ها لازم تسرق وتنهب تقعد كده ما رأي عنك ما كل الناس بقى ناصر ناصر بمصح بيش ربي عم عشان تلسى الدنيا وكيما تقول لها هاي شيء ها تعمل لها ثرعاً تطرق اللي هكذا يا أخو هكذا مستك الشيء هذا يدخل بانه ناقص الاخر وايضا يلبس عليك تحلف لي بالله وازاي ممكن احلف والله انا عايزك الخير شوف ولا الخير ما كنت جبت لك الخير ده كنت ها ها كده يا اخو طبعا هذا الامر اذا حرام وشرب حرام نسول الله العظيم يبقى ده ده سريب الشيطان في الظل هذا طرق طريقه الشيطان في عرض المعصيه لاد اساليب الشيطان الخفيه ضد الانسان ما هي اساليب الشيطان حد فاكر انه يدخل الى النفس من احب الابواب اليه وعارف نفسك انت بتحب ايه يقول لك الباب اللي انت بتحبه خلاص وزي قال ان الشيطان قاعد لي بادب الخير كلها طب خير اني اقع في طب بقى يبقى اول امر يدخل النفس اللي حبي الأبواب إليه الأمر الثاني التدرج في الإضلاق مش تبقى لعمل جامع وقولك تعالى كده عشان تزمي لا وقال تعالى عشان تشار الخام سدسك لا تكون لك بابة البابة في الإضلاق واحدة الوليه تلو الأخر أمر الثالث إخوتي في الله تسمية في المحرمات بأسماء المحبب الحرام النفس الكون فرميني الودي عدم ازاي قولك التعامل فوائد الربوية. الربا لو كم. تقولك دي فوائد. دي فوائد. خلاص? ودي مش عارف اشي ولا. دي فوائد. ازا واسمالك فوائد. اكشبتش ربك. تيجي مسلا الخم. تسميها لك بيرة مسلا سميها. حشيش اشتناها. اي حاجة. تقول اما مش خم. بتجيب الزجاج لما تتبع على الزجاج الخبر. يا ابن سوى الخبر دي. النفس تنفع منها. وزلك راحنا سيدنا قادم قوله هل أدنك على شجرة الخلط. بالشجرة اللي نهانة عنها يسميها بشجرة كميلة. الخلط. وده شجرة المعصي. ولها شجرة الخلط. وزلك احنا قولنا طبعا ليه? يجي مسلا الممسرين. ها? والمطربين. احيان منهم والهوات يسمونه ايه? نجوم. دان جوم. حراسة. اذكر دي تدني ذوق بحب اشيف صلاه ما بعده صلاه اذا كده هؤلاء هم اللي كل الامه ها بيرم عايش ودول الفن ودي رساله فن اللي بقدوه ده ده دي رساله رساله وهذا الامر ده ده رساله رساله بقدوه يبقى والدعاء بياتي في طبعاً ده بتعرض على النساء. وبدأ المطلع اللي بدع عوقين يا سبحان تعالى. بطلع ترقص مثلاً لحاجة عشان تنوى وفاء. اخواني شوف, شوف التلبيس ووصل لفك. والأسف الشيء تجد الكثير من الناس يعني في هذا لأيه? في هذا المنطلب. المحرمات الحرم الناس بيضاً مفور منها. ايه? بس ما محبب. فيدي على النقيد. شيء حلال. يشوي غوريتا اه تشوي ده خيم ده ده دي موارد حيات دول بده طبعا شاب ملتزم من بيت للمس المسل اللي بيت ده انطوائي ومتخلف ومراجع ولابد ان اشيل البواد يعني ايه كده سليم وسوي لازم كنت تفتح كده كله بنات ما فيش رجاله وفي رجال يبقى يعني مش, مش كويس طبعا هاد يا اخواننا امرأة مسلا من بيتها للمسجد ومسجد البيت دي دي رجعية ومتخلفة. هل تبقى مشى مع الموضة? طبعا ايه? هكذا اخوانا دي طولق الشيطان في, في الضالة ايه? في الظالم. بعد كده اخوانا درس التاسع الاكل من الشجر. ايه? الاكل من ما المعني بقول الله تقول لك وتعالى خلاص? هذا عليه السلام ناسية ايه المراد بها؟ قلنا قلنا النساء قد يكون ضد الذكر خلاص يقول فلان ناسية ضد ليه؟ ضد الذكر او ناسية بمعنى ترك امر ربي تبارك وتعالى فلو قلنا يبقى خلاص اللي هو اللي هو ايه؟ اللي هو ضد الذكر اللي, اللي هو المعصية ام ربي يتبارفه خلص. ازي بمعه يبقى عصى ادم رباه فغوا. يبقى عصى ادم رباه فغوا. يبقى خلص ما في تعاود بالايتين. خلص وقد عيدنا ادم قبله سنسي ياب. نسي هنا قالك ازا كان يبقى عنا ترك يبقى الترك ده معصيه. يبقى تدرك ام ربه جايب يبقى فيش تعاود داينا هو جاينا اقو عصى ادم رباه فغوا. طيب لو قلنا إن النسيان اللي هو ضد الذكر يبقى كيف يؤاخذ آدم على شيء نسيه؟ نحن طبعا ربنا لا يؤاخذ على كيف يؤخر يؤخر في شرعنا نسيان كيف يؤاخذ عن أين؟ إجابة؟ نعم في شرعنا نحن يا إخوة عدم مؤاخذة على النسيان هذا من خصائص أمة النبي صلى الله عليه وسلم الآن ماضية ما كانت توققت their سيئة ولذلك لما الصحابة سأل ربنا وترواح وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا في صحيح مسلم قال الله عز وجل شعظ فقال الله عز دعاء آلا استجاب أو لا فقالها لا تؤخذنا إن نسينا واخطأنا فقال الله عز وجل قد فعل وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي يبقى المن ممكن النبي صلى الله عليه وسلم عن الخطأ ونسيا إذن الإكراه هل الإكراه دي قسم مينك؟ يعني أنت راح على كلمة الكفر ماذا تفعل؟ عند الإكراه وصفة وختيك يجوز لك أن تقول كلمة الكفر لكن من كان قبلنا لا يجوز لنا إذن قطر قصة أصحاب الأخذوت من ربك؟ قول رب الغلاب يجميك لله قصة الرسول صلى عندما قال إن من كان قبلكم كان لو حفرة في حفر الله وحفرة في الغرب وهو تبقى من شاره فوق رأسه فواجعل في القتل وامسط الحديد ما دون لحمة وعظمة ما يصل فدانش عن دينه خاص بأمة النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأن الاستغفار من الذنب هذا خاص بأمة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأمم الماضية كان الرجل إلى أذنى نصبح وقد كتب على باب بيته الذنب الذي اقترفه وكفرت الزنب رسمع الصبح إلى عربهم العمارة فلان الفلان عدد الكل وسمع خمس افلام وثلاث مسرحيه وماتشين كوره فضح انك اللي انت عملته سبحان الله فضحنا سببت شوف فلان ده اللاعب كيف يا اخوه لادم عليه السلام مع تمام عقله وكثرة علمه يترك امر ربه عز وجل يعني كنا اخوانا ان سيدنا هذا المولى عزيزيان امره براحة البال في الجلة دي خلاص بدوام الحال وانتظام المعيشة دوام الحال وانتظام ليه المعيشة خلاص بس بشرط لا تأكل من الشجرة لبليس وعدوا به نفس الامر دوام الحال وانتظام المعيشة بس بشرط كل من الشجرة يبقى هم ليتون زي بعضهم؟ يبقى ربنا وعدوا؟ ها؟ ان لك هل لا فيها؟ لا تعمى. انك لا تبنى فيها؟ ولا, ولا تضحى. يبقى جانب انت عيش في هذا الخضر. دوام الحال وانتظام المعيشة بس بشرط ما نكونش من الشجرة. وابليس هل هدولك على شجرة الخضة وملكة؟ لا يابد انتظام الحال ودوام المعيشة بس بشرط بكل من الشجرة. كيف لآدم عليه السلام مع كمال عقله وكثرة علمه يترك أمر ربي ويخبر أمر شهده مخطوب علينا كده قدر كلنا يقولون هذا قدر له عندي كما قد إذا نسل القدر أراصل ذهب الحضر وعمل البصر وينزل قدر المرأة واركتها هو نفس الامر بصوب ساعه انا اقول يعني هذا قد ان السبب سبب من القدر يعني اياك ان تظن ان انت يعني لكثره علمك ها او لرجاحه عقلك اللي الانسان لا يضل لا يبقى بتوفيق الله تبارك وتعالى لك حتى وان كان قليل ما وذلك المولى عز وجل الاخر قال الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وافطا نفس الأمر ربنا بيعدك منت وما فقته من شيء فهو يخلفك دربنا هو عفت وما من شيء فهو يخلفك وكل من زي الملكات الله معظم منفقا خلفه والآخر الله معظم منسكا دلف بيدعو للمون فقن يخلف الله عليه وممسك أن يخلف الله ماله طيب والشيطان اليعدكم منفق نحن نتبعه مانا امره ربنا نعمل شيء لا قليل ما قليل ما اه كده غلبيه العزبه قام تطلع تروس. والله يبقى اولاد في بيت انت معاك اولاد في المدارس ويعني انت حالتك على قدك وطلع الناس الاغنياء فده دخل الى تحب ها تعمل تصرف يقول لكش الشيطان هنا خليبانا ما عدت عيال ولا اذكرتش كده عباك. إن لعنده الانفاء. ولذلك لما الانسان خالنا يريد ان ينفق لا تترد. عارف عبا ترتلاجع نفسك يجيك الشيطان. بدل ما هم مئة جنيه. يبقوا كام? خمسين ايج. ولا ايجي. ها? اه مئة جنيه طولة ببص خلوهم خمسة. طولة ببص معالك العشرين فك. طولة طب خمس. ها? طبعاً الأمر ايه بالنسبة لها و ايه بتاهم قريدنا دي في الله عصمة الأنبياء انتقلمنا عصمة الأنبياء حد يعرف ان اتكلمت ايه انو سيد آدم لي الانبياء, الأنبياء معصومون او المعصومين معصومين معصومين معصومين معصومين ماذا يقول الأنبياء؟ أنبياء. أن حياتهم تلقسم قبل البعثة وبعد البعثة والزروب تلقسم لكبائر وصغائفة هلأس؟ الأنبياء بعد البعثة الكبائف محاق عصمهم وعزيين من الكبائف هلأس؟ قبل البعثة الصغائف وبشر إذا عليهم يجل علي من البشر الصغائف هلأس؟ بعد البعثة الكبائف هل تقع منه؟ بعد البيعسه تنقد البيعه كباء الجائزه سيدنا موسى كده متى اتزوج موسى فقضى فقضى عليه ولكن طقع الكبيره عن ايه عن نسيان عن تاويل ما تقع مما تقع بايه طيب بالنسبه للصغائر قبل الصغائر بعد البيعسه ايه بين الغلبه وما تقع خلاص لكن كما قلنا عن النسيان او ايه تأويل. سيدنا إبراهيم عليه السلام. قال أنا كذبت ثلاثة كذبات. هل كذب وأخذنا معنا الصريح؟ ولا تأويل؟ تأويل. طيب الآن يا إخوة، كل الأنبياء هذا يقع منهما عدمان. فإن الله عصمه من الكبائل والصغير قبل البحثة وبعد البحثة. لماذا؟ لأن المولى عزيزي قال في الكتاب وما آتاكم رسوله فخذوه. قال لقد كان لكم في رسول الله صوت حسن. يبقى لو صدر منه الدم وإحنا مؤمولين أن نقتدي به كمان نقتدي امتاج ربنا يأمرنا بعكسه أفيه التعارب كبير يبقى عن شيء وقع من النبي اللي ربنا أمرنا أن نقتدي به فهذا إيه؟ هذا الذي عصى من الله عز وزالك المورة طوله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتح الوبينا اللي يغفر لك ضاه مأكا قد جعلنا بك وماذا أخذ بابل السؤال العاشر إخوة والدرس العاشر كشف العوغة وثوبة آدم عليه السلام قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا بن آدم لولا حواء لولا بن إسرائيل لم يخرز اللحظة ولولا حواء لم تخذ أنسى زوجها الضهر قلنا كيف خانت حواء زوجها ساعدت إبليس وكانت عونا لإبليس على آدم عليه السلام ليأكل من الشجر جديد حياله لكل شيء خياله اللي تذهب ليه لان كما قلنا فيش اصلا الا انا بعيسى تدخلوا مع مين طيب مفيش حد تاني بيبقى الا انا بعيسى و وسيعه على بس قال ما باغت المراه نبي قد طب امراه امراه منهم امراه روط امراه زي قال خانتها هما خياله في العقيده, خيالة في العقيدة. فالهذا كان قدح في نبوة زوجه نبيه كيف يقر المرأة والبرأة امرأة بغير تبقى تحت نبيه نعم خير في نعم لن تكون على نفس الملة أو الدين ليست الخيار والمرأة والخيار في النساء لأنه هذا قدح كيف يقر المرأة, الشيار لا؟ المرأة. المرأة الطيبات الخبثين والخبثون الخبثات والطيبات للطيبين فكيف تبقى تحت نبيه من أنبياء الذي هو نبي طيب إضراءة خبيهة خلاص وقيها مورة أقول لك تعالى هي عيدة طيب فأكل منها فبدت لهما سوآتهما إنه خلت علم منها هي المعاصم جرد ما تقع المعصية تعاطب عليهم فأكل منها فبدت عاطب جرد ما تقعصي تعاطب ماذا أيضا كلنا أين الإخوة بدأت لهما سواءاتهما؟ تعلم يا لبس؟ أن ظهور العورة أمر مستقبع في الضباء أي انسان عنده خطوة سواء عنده دليل ومعنده جديد لزعاء رسالة،, رسالة بطبيعته كده يستحي أن تظهر له عورة ولذلك يمكننا المرة وقتنا عندما تكلم عن مضوع العورة ماذا قال؟ يا بني آدم قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا وَوَارِسًا وَآتِكُمْ نِدَاءِ مِنْ لِمَنِ آلِمْ في المسجد يا بني آدم خذوا زينتكم عندكم في المسجد يقولون يا الخطاب لمين؟ أن يروح المسجد دور مش المسلمين والمؤمنين يا أيها المسلمون خذوا زينتكم يا أيها المؤمنون خذوا زينتكم لكن لماذا جاء النِدَاء يا بني آدم خذوا زينتكم <تصفيق> وإن يا أخوة لأن من يدعو إلى العري جاءت عشواطي العراه والناس اللي قال عليه هذا يقول لا يمكن أن تخطبوا على أنهم بني آدم يعني ربنا خطب يا بني آدم. يعني البني آدم عنده حياء بالطبع كده بالفطر أكره أن تظهر له عور هل بالقاعدين قال عنده هو شعن ده هذا هو اللي يعمل كده الحيوانات الحيوانات طبعا بعد كده ألعب لا تستهلك الإنسان حتى حق وإن يا إخوة كافر وهذا أمر مفطور ولذلك لما بدأ في عمر سيد الأدب طفق عليهما من ورد الجن ده أمر مفطور يا إخوة ربنا خلقوا في الناس ولذلك إحنا كنا أي دعوة يا إخوة للعريد سببها ما؟ ماذا إحنا قلنا؟ من المهدي الذي ينتظره الشيع الواهم المنتظر عنده منه يطلع قريبا من قرس الشمس عارية يطلع ايه؟ عارية والصفية عندهم في الطبقات الاولياء الشعران يوصل الى مين؟ ولا براهيم العريان براهيم العريان ده كان يقلع فجاء عن منبى ويخرع بلادسها فلا فانا اي دعوة لبراهيم من سببها ومن زعيمها اللي بيربط دولها كيبوت الأيزاء العالمية مثل كمين؟ اليهود اليهود دي يا البنطولات وسع وسع همشي غالية هون مشين في معاملها خلاص؟ فطبعا تجد يا أخو هذا طب أي دعوة للعريد؟ من الذي يحرك نطل العريد وقل لها؟ بيس شيطان وزيك يقولي ده واحد والي يطلع على المنبر وزيك المرة تقولي قليان بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه يان نزع نعم يريد ان ان تظهر عورته ينزع عنهما لباسه يريهما سواته من يا يريد لك الستر اللهم تبارك تعال يا قد انزلنا عليكم لباسا وياري ربنا يريد لك السلطة والشيطان يريد لك لأيه يريد لأيه الفضيح عجبين تتعارف طيب هذا طبيعي اخوتي في الله كنا طبعا برد واتعلمنا الدروس اللي ان الذنب اخوة تعقبه وعقوبه فأكل منها فبلد. والذنوب جراحات كما قال ابن القيم فرب جرح جاء في مقف وهو يشبه لك الذنوب مثل الجروح، فجرح يفئي لك في رجح، ممكن جرح يجي لك في قلبك مثلا، تموت، فأنت لا تهدر الزنب ده، ممكن خلص عليه، هذا الزنب يكون هلاكك بيسهل به، فالإنسان يخلنا يبتعد عن الجنوب والمعاصر. بعد أن تكلمنا عن توبة سيدنا آدم عليه السلام، توبة آدم عليه السلام، هنا يكون أول خطوة من طريق التورة. ما هي؟ لا. القصة التبيل الله قال. الاعتراف جداً. أول طريق التورة. زيك سيد آدم بعنا قاتل من الشجرة مدى فعل؟ قال يا ربنا ظلمنا أنفسك. أول حاجة عشان ربنا تبع عليك تحكيرك أن انت أنك مثل. إذن قلنا خطورة البدعة يا أخوة أن المتدع لا يتوب من بدعاته يعمل زنب دعائي فرد ما أنا بزلل عبا أسف ما أكد حرار فبيسأل ربنا أن يتوب عليك المتدع ورد إحنا بنتقرب رب الله يتبارك وتعال ده إحنا بنيلع في مولة سيدة إبراهيم العليان عشان نتقرب الله يتبارك وتعال محبة الأولياء والصالحين وبيعمل الزنب وهي وهو يا أخوة يتقرب يضون أنه يتقرب الله يتبارك وتعالى بهذه الدعمة طيب. ايدي اخوة الله? قلنا ما هو معتقد اهل السنة والجماعة في سنوب والمعاصر. لنكون لنا من خاصين. نعم. ما هو معتقد اهل السنة والجماعة في سنوب والمعاصر? أخلص. قلنا معنا. لازم نزال. لازم نزال. قول عبدالله. وكان واحدا لا ينخلق <تصفيق> فبار ولكن معذر قال التوبه اتوبوا الله بدا ايه حاجات يعني حكام تعند <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اقول ايه قلنا خدنا الذنب ده كبائر وصغائر غير الذنب بيبقى الشرك وما دون الشرك الشرك يبقى دون الايه الشرك معروف ما دون الشرك هو ايه ذكرت <تصفيق> كده ذكرت هنا خلاص يبقى اذا كبائل شئ وما دون الشيك ما دون الشيك اللي هي الصغاد اي حاجه ما قلنا احنا ما تقيش تقعد تعد البدعه واي حاجه اي حاجه غير الشيك ما دون الشيك خلاص طيب العبد اقوى اذا اتى الشيك فما دونه ثم تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحاً بشروطها قبل أن يموت تاب الله عليكم ثم يجيب عشرة بداية أو بدون الشرك زنة صرقة أي ذنب تاب توبة نصوحاً بشروطها قبل أن يموت تاب الله عليكم أوباما أسلم بكت أوباما أسلم بكت يقول عليه هذا يقول والأخ أبا معرفته أتى شركة هم وتاب عمر بن خطار أشد على ورد الإسلام ببع كلمة من أبي جاه. خالد بن وليد هو اللي انتصر على المسلم في غزوة دي قعد خلاص صفر بن أبي جاه ويقول هؤلاء كلهم خلاص أسلموا أعطال ما أد تابم تاب. تاب الله عزي العالم طيب إذا أتى العرب خلاص بالشرك وهو يعلم ومات ولم يطب منه مخلّة وثنان إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك طيب إذا أتى العبد بما دون الشرك ومات ولم يطب منه إذ أمره الله إن شاء عقبه وإن شاء عفعله ده أخوانا ده لازم تفهمه ده تحوظ اسم لأنه ده أخوانا سبب ضغال خرق كثير واحد أقول لك المرتكب الكبير ده مخلت في النار ده ده الخوال المرجاة أقول ده يعني ده يعني في الجنة نحاية التصديق ويقولون هكذا لدي سنين وزيك إن كنت واحد يأسهم ورحمة الله يقول لك ده أشخة أنا قتلت 99 99 نفس خلني من التوبة. تتأكدت تصمي سيداً تتأكدوث الهدان تضع فقتله أكمل أنه مئة مش فرأة معاك المخلفة تسروا سيداً مجوعة أنا كميهم مئة أنا تسروا سيداً الواحد دا. راح لعالم لكن هذا كان عام راح لعالم أنا قتلت مئة نفس قال لي من توبة قال من يحول بينك وبين التوبة؟ من يحول بينك وبين التوبة؟ تذهب إلى بلدة تتأكد النبي قوم اللي عبدونه الله عزيزه في الطريق مابت فطبعاً اختلفوا في ملاكة الرح وملاكة العزة ده هو طبعاً يعني خرج تائماً من الله تريدون أن تدر محصيش فالبن أرسل لهم ملك بصورة آدم فاحتكموا لقل قيسوا بين الأرضين أي يوم أقرب إليها فاجعلوه من أهليه فقاسوا قالوا فوجدوا أقرب الأرض الصالحة بشبه فاجعلوه من أهليه فقال في رواية الله قال لهذه أنت قاربي الأخرى أنت باعدل. ويضو أقرب الأرض ليه؟ الصالحة في جعله من فمن يقول يا أخوة من العدل ومن التوبة؟ من يقول بينه وبين التوبة؟ ما فيش حاجة. تابع الله يتوبط لازم تفهم. هذا اعتقاد أهل السودية للجنوان في الظنوب والمعارضة. لكن شرق؟ أنه يعلم ماتوا على ميته؟ بعد كده إخوة تالي الدرس بحادي العشر أرخوج من الجنة. هنا الأمر بالهبوط جاء بصيغة الجمع هبطه وجاء بالتخمية هبطة وجاء بالإفراد فهبط